كُنْ وَاحِدٌ وَإِنَّهُ لَإِلَٰهُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَمِنَ اَُولَئِكَ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قِبَلِهِمْ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَحْفَظُهُ بِيَمِينِكَ إذا الأرشاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العيش وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه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 ذِي الْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ